على الإنسان حين من التهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شج لي نبت لي فجعلناه سميعاً بصيراً این انتی z برار يشربون منك سِنْ. delante I... please and mom <تصفيق> لaj وينو <تصفيق> <تصفيق> wa ông اینا نخل وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي بِمَا صَبَرُوا ننسوا خريرا متقينا في على الله موتکئین فی ها علا لراهی موتکئین فی Yeah, I'm good. Ah ودانی موند ودانی است علی او say yes. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن to get Davy <dı> come <bizimle>